بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الرابع مجال في سماع كتاب جلاء الأفام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم يقرأ عليكم عمر للسلام يقول رحمه الله الباب الثاني في بيان معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على آله وتفسير الآله وهج تشبيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على ابراهيم وآله من بين سائر الأنبياء عليهم والسلام وختم الصلاة بالإسمين الخاصين وهما الحميد المجيد وفي بيان معنى السلام عليه والرحمة والبركة ومعنى اللهم ومعنى اسمه محمد صلى الله عليه وسلم فهذه عشرة فصول الفصل الأول تتاح صلاة المصلي بقول اللهم ومعنى ذلك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 فلا يقال يا اللهم الرحيم ارحمني ولا يبدل منه والضمة التي على الهاء ضمة الاسم المناد المفتد وفتحت الميم لسكونها وسكون الميم التي قبلها وهذا من خصائص هذا الاسم كما اختص بالتاء في القسم وبدخول حرف النداء عليهم معلام التعريف وبقطع همزة وصله في النداء وتفخيم لامه وجوبا غير مسبوقة بحرف اطلاقه هذا ملخص مذهب الخليل وثيبوي.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 الرابع أن الاستعمال الشائع الفصيح يدل على أن العرب لم تجمع بينيا واللهم ولو كان أصله ما ذكره الفراء لم يمتنع الجمع بل كان استعماله فصيحا شائعا الأمر بخلافه الخامس أنه لا يمتنع أن يقول الداعي اللهم أمنا بخير ولو كان التقدير كما ذكره لم يجز الجمع بينهما لما فيه من الجمع بين العواض والمعوض السادس أن الداعي بهذا الاسم لا يقتل ذلك بباله وإنما تكون غايته مجردة إلى المطلوب بعد ذكر الاسم السابع أنه لو كان التقدير ذلك لكان اللهم جملة تامة يحسن السكوت عليها لاجتمالها على الاسم المنادى وفعل الطلب وذلك باطل الثامن أنه لو كان التقدير ما ذكره لكتب فعل الأمر وحده ولم يوصل بالاسم المنادى كما يقال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 قال الله تعالى في قصة داود وعزني في الخطاب والغلبة أقوى من الامتناع إذ قد يكون شيء ممتنعا في نفسه متحصنا على عدوه ولا يغلب غيره فنغلب أقوى من الممتنع فاعطوه أقوى الحركات والصلب أضعف من الممتنع فاعطوه أضعف الحركات والممتنع متوسط بين المرتبتين فأعطوه الحركة الوسطة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 فبالكسر لما كان قويا مثقلا لحامله على ظهره أو رأسه أو غيرهما من أعضائه والحمل بالفتح لما كان خفيفا غير مثقل لحامله غير مثقل لحامله كحمل حيوان وحمل الشجرة به أشبه ففتحه، وتأمل كونهم عكسوا هذا في الحب والحب فجعلوا المكسور الأول نفس المحبوب ومضمومه للمصدر إذان بخفة المحبوب على قولهم ولط في موقعهم لأنفسهم وحلاوته عندهم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 ومن هذا قولهم قبض بسكون واستطه للفعل، وقبض بتحريكه للمقبوض والحركة أقوى من السكون والمقبوض أقوى من المصدر، ونظيره سبق بسكون الفعل، وسبق بالفتح للمال المأخوذ في هذا العقد، وتأمل قولهم دار دورانا، وفارت القدر فورانا وغلت غليانا كيف تابع بين الحركات في هذا البصاء في هذه المصادر لتتابع حركة المسمى؟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 ومثل هذه المعاني يستدعي لطافة ذهن ورقة طبع ولا تتأتى مع غلظ القلوب ورضا بأوائل مسائل النحو والتصريف دون تأملها وتدبلها والنظر إلى حكمة الواضع ومطالعة ما في هذه اللغة الباهرة من الأسرار التي تدق على أكثر العقول التي تدق على أكثر العقول وهذا باب ينبه الفاضل على ما وراءه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور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 أهم وللفحمد السوداء حيممه وحمم رأسه إذا سود بعد حلقه كل هذا لأن السود لون جامع للبصر لا يدعه يتفرق ولهذا يجعل على عيني الضعيف البصر لوجع غيره شيء أسود من شعار أو خرق ليجمع عليه بصره فتقوى القوة الباصرة وهذا بغ طويل فأنه منه على هذا القدر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 أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أتفى الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا قال يا رسول الله أفلا نتعلمهن قال بل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن فالدعي من دوب إلى أن يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته كما جاء في اسم الأعظم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 وقال أبو رجاء العطردي إن الميم في قوله اللهم فيها تسعة وتسعون من أسماء الله تعالى. وقال النضر بن شميد من قال اللهم فقد دعا بجميع أسمائه. وقد وجه طائفة من هذا القول بأن الميم هنا بمنزلة الواو الدال على الجمع. فإنها من مخرجها. فكان الداعي بها يقول يا الله الذي جمعت له الأسماء الحسنى والصفات العليا.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 واستغاثتهم به فإما أن يحذف الألف واللام منه وذلك لا يسوغ للزومه ما له وإما أن يتوصلوا إليه بأي وذلك لا يسوغ لأنها لا يتوصل بها إلا إلى نداء اسم الجنس المحلى بالألف واللام كالرجل والرسول والنبي وأما في العلام فلا فخالفوا قياسهم في هذا الرسم لمكان الحاجة فلما أدخلوا الميم المشددة في آخره عوضا عن جميع الأسماء جعلوها عوضا عن حرق النداء فلم يجمعوا بينهما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 وقبل النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليجب فإن كان صائما فليصلي فسر بهما قيل يدعو لهم بالبركة وقيل يصلي عندهم بدل أكله وقيل إن الصلاة في اللغة معناها الدعاء والدعاء نوعان دعاء عبادة ودعاء مسألة والعابد داعي كما أن السائل داعي وبهما فسر قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قيل أطيعوني أثبكم وقيل سلوني أعطكم ففسر بهما قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي ذا دعا والصواب أن الدعاء يعم النوعين وهو لغض متواطئ لاشتراك فيه فمن استعماله في دعاء العبادة قوله تعالى قل الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مقطع لدراتهم في السماوات ولا في الأرض وقوله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون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 وفي حديث آخر أن امرأة قالت له صل علي وعلى زوجي قال صل الله عليك وعلى زوجك وسياتي ذكر هذا الحديث وما شابهه إن شاء الله تعالى النوع الثاني صلاة الخاصة على أنبيائه ورسوله خصوصا على ختمه وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم فاقتلف الناس في معنى الصلاة منه سبحانه على اقوال احدها أنها رحمته قال إسماعيل حدثنا نصر بن علي حدثنا محمد بن سوائل عن جويبر عن الضحاك قال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 وأما قوله وألف قولها كذبا ومينا فوشاد نادر لا يحمل عليه أفصح الكلام مع أن المين أخص للكذب الوجه الثاني أن صلاة الله سبحانه خاصة بأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين وأما رحمته فوافعت كل شيء فليست الصلاة مرادفة للرحمة لكن الرحمة باللواذ من الصلاة ومجباتها وثمراتها فبن تتسرها بالرحمة فقد تتسرها بعض ثمراتها ومقصودها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 الواحد وتسعون والمئة ذكره البخاري في صحيح عن أبي العلية قال صلاة الله على رسوله تناؤه عليه عند الملائكة الثاني والتسعون ومئة وقال إسماعيل في كتابه حدثنا نصر بن علي حدثنا خالد بن يزيد عن أبي جعفر عن الربيع بن أنث عن أبي العلية إن الله وملائكته يصلون على النبي قال صلاة الله عز وجل تناؤه عليه وصلاة الملائكة عليه الدعاء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 كما نص على ذلك إيمة اللغة منهم مبرد غيره وإنما يقع وقوعا عارضا اتفاقيا بسبب تعدد الواضعين ثم تختلط اللغة فيقع الاشتراك أثالي أن الأكثرين لا يجوزون استعمال اللفظ المشترك في معنائه لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز وما حكي على الشبعي رضي الله عنه من تجويزه ذلك فليس بصحيح عنه وإنما أوخذ من قوله إذا أوصى لمواليه وله موال من فوق ومن أسفل تناول جميعهم فظل من ظل أن لفظ المولى مشترك بينهما وأنه عند التجرد يحمل عليهما وهذا ليس صحيح، فإن لفظ المولى من الفظ المتواطئة فالشافعي في ظاهر مذهبه وأحمد يقولان بدخول نوعي الموالي في هذا اللفظ وهو عنده عام متواطئ له مشترك وأما ما حك عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال في مفاوضة جرت له في قوله أو لامستم النساء وقد قيل له قد يراد بالملامسة الجماع قال هي محمولة على الجس باليد حقيقة وعلى الوقاع مجازا فهذا لا يصح عام الشافعي ولا هو من جنس مألوف من كلامه وإنبه هذا كلام بعض الفقهاء المتأخرين وقد ذكرنا على إبطال استعمال اللفظ المسارك في معنائه مع النضعة عشر في مسألة القرأ في كتاب التعليق على الأحكام فاذا كان معنى الصلاه والثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم والمدات به وإظهار شرفه وفضله وحرمته كما هو معروف من هذه اللفظه لم يكن لفظ الصلاه في العاد مشتركا محمولا على عليه بل قد يكون مستعملا في معنى واحد وهذا هو الاصل في الباب وسنعود الى هذه المساله ان شاء الله تعالى في الكلام على تفسير قوله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي الوجه التعبان الله سبحانه وتعالى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 فإنقصوا اللفظ والمعنى فإن التقدير يصير إلى أن الله وملائكته يرحموا ويستغفرون نبيه فادعوا أنتم له وسلموا وهذا ليس مراد الأهل قطعة بل الصلاة المأمور بها فيها هي الطلب من الله تعالى ما أخبر به عن صلاةه وصلاة ملائكته ويثناء عليه وإظهار لفضله وشرفه وإرادة تكريبه وتقريبه فيتتضمن الخبر والطلب وسمبي هذا السؤال والدعاء منا نحن صلاة عليه لوجهين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 فإنها تضاف إلى الله وتضاف إلى العبد كما قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك ألعنهم الله ويلعنهم اللاعنون فلعنة الله تعالى لهم تتضمن ذمه وإبعاده وبغضه لهم ولعنة العبد تتضمن سؤال الله تعالى أن يفعل ذلك بمن هو أهل لعنته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 فكون الصلاة والرحمة لكان العبد رحما لمن صلى عليه وكان يقال قد رحبه يرحمه ومن رحم, ومن رحم النبي صلى الله عليه وسلم مرة رحمه الله بها عشر وهذا معلوم بطلان فإن قيل ليس معنى صلاة العبد عليه صلى الله عليه وسلم رحمته فإذا ما طلب الرحمة того من الله تعالى إلى هذا بطن من وجوه أحدها أن طلب الرحمة مشروع لكل مسلم وتعرض الصلاة من الله تعالى يختص رسله صلى الله وسلامه عليهم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 ومعلوم أن صلاة العبدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست هي رحمة من العبد ليست هي رحمة من العبد لتكون صلاة الله تعالى عليه من جنسها وإنما هي ثناء على, على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإرادته من الله تعالى أن يعذب ذكره ويزيده تعظيما وتشريفا والجزاء من جنس العمل فمن أثنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رزاف الله من جنس عمله بأ عليه ويزيد تشريفا وتكريبا فصح ارتباط الجزاء بالعمل ومشاكلته له ومناسبته له في قوله من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه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 أنا أحداً لو قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله أو قال رسول الله رحمه الله بدل صلى الله عليه وسلم لما دارت الأمة إلى الكار عليه وعدهم عن غيض موقت للنبي صلى الله عليه وسلم ولا مصلن عليه ولا مثنى عليه بما يتحق ولا يستحق أن يصلي الله عليه ذلك عشر صلوات ولو كانت الصلاة من الله رحمته لم يمت شيء من ذلك. الوجه الثاني عشر أن الله سبحانه وتعالى قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض فأمر سبحانه أن لا يدعى رسوله صلى الله عليه وسلم بيدعو الناس به بعضهم بعضا بل يقال يا رسول الله ولا يقال يا محمد وإنما كان يسبه باسمه وقت الخطاب الكفار وأما المسلمون فكانوا يخاطبونه برسول الله وإذا كان هذا في خطابه فهكذا في مغيبه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 قال وإن ذكرت صلى عليها وزمزم أي برك عليها ومدحها ولا تعرف العرب قط صلى عليه بمعنى رحمة الواجب الله اللفظة على معناها المتعارف في اللغة الواجب الرابع عشر أنه يسوع هل يستحب لكل واحد أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه فيقول اللهم ارحمني كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الداعي أن يقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني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 والله تبارك وتعالى متبارك لأن البركة كلها منه فعبده المبارك وهو المتبارك تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا وقوله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وسنعود إلى هذا المحن عن قريب إن شاء الله تعالى وقد رد طائفة من الناس تفسير الصلاة من الله بالرحمة بأن قال الرحمة معناها رقة القلب وهي مستحيلة في حق الله سبحانه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 عن صفات الرب سبحانه وتعالى من النقائص والتشبيه لا يقتضي نفيه عن صفة المخلوق ولا ما ثبت لها من الوجوب والقدم والكمال يقتضي ثبوته للمخلوق لاطلاق الصفة على الخالق والمخلوق وهذا مثل الحياة والعلم فإن حياة العبد تعرض لها الآفات المضادة لها من النوم والمرض والموت وكذلك علمه يعرض له النسيان والجهل المضاد له وهذا محال في حياة الرب سبحانه وتعالى وعلمه فمن نفى علم الرب وحياته لما يعرض فيهما للمخلوق فقد ابطل وهو نظير نفي من نفى رحمة الرب سبحانه وتعالى عنه لما يعرض في رحمة المخلوق من رقه الطبع وتوهم المتوهم أنه لا تعقل رحمة إلا هكذا نظير توهم المتوهم أنه لا يعقل علم ولا حياة ولا إرادة إلا مع خصائص المخلوق وهذا الغلط من شأه إنما هو توهم صفة المخلوق المقيدة به أولا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 ومنزه عن كل نقص ينافي كمال حمده ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بذن الله نلقاكم في مجلسنا آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة